الحمد لله بارئ النسم ومحرماً ومجزل القسم أحمده حمداً يوافي ما تزايد من النعم وأشكره على ما أولى من الفضل والكرم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعصم من الزيغ وتدفع النقم واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين من عرب وعجم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاه تبقا وسلاما يترا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون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 إذا وقع فيما يشينه فوعظ وزجر اقصر وانتهى وارتدع وانثنى واسرع الى الاجابه واظهر التوبه والانابه والمستولغ لا يباني ذما ولا عارا لا يباني ذما ولا عارا ولا يخاف لوما ولا عذلا لا يردعه توبيخ ولا يقذعه تأنيب ولا ينفعه تعنيف لا يُصغي لناصِح ولا يلتفِتُ إلى موعِظَة تراه على غيِّه مُصِرًّا وفي ضلالته مُستمِرًّا وإذا قيل له اتقِ الله أخذته العِزَّةُ بالإثم أخذته الحميَّةُ والغضب ولم يُقَابِلِ النَّصِيحَةَ إِلَّا بِالصُّدُوفِ وَالصُّدُودِ وَالتَّعَالِي وَالتَّعَامِي يقول عبد الله بن مسعود نضي الله عنه كفى بالمرء إثمًا أن يقول له أخوه اتَّقِ الله فيقول عليك بنفسك مثلك يوصيني وردُّ النصيحة واحتقارُ الناصح والتعالي على التذكِرَة دؤب السفهاء والمتكبرين وصفه الفجار والمنافقين قال الله تعالى واذا ذكروا لا يذكرون ويقول تعالى مخبرا عن جواب قوم هود عليه السلام له بعدما حذرهم وانذرهم ورغبهم ورهبهم وبين لهم الحق ووضحه قالوا سواء علينا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْتَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ؟ أي لن نرجع عما نحن فيه وقال نبيُّ الله صالح عليه السلام لقومِه بعد هلاكِهم تقريعًا وتوبيخًا وهم يسمعون ذلك لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبُّون الناصحين أيها المسلمون ومن عرف الحق وجب عليه الخضوع له والرجوع اليه والرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل وقبول الحق والنصيحه لا يحط من رتبه المنصوح ولا ينقص من قدره ولا يغض من مكانته ورياسته بل يوجب له من جلاله القدر المنزله وحسن الثنا وعلو الذكر ما لا يكون في تصميمه على الباطل ومن أصر على باطله واستثقل كلام ناصحه ازدري عقله وحق رشانه وصغر مكانه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واعتقدت مودته ولا رد أحد علي النصح إلا سقط من عيني ورفضته أيها المسلمون لماذا تميل النفوس إلى من يتملق ويجامل ولا ينصح مع أن صنيعه الغش والخداع والمطاوعة فيما يضر وتفر من الناصح المشفق مع أن نصحه صدر عن رحمة ورأفة وإحسان وغيرة على المنصوح فطوبى لمن أطاع ناصحا يهديه واجتنب غاويا يرضيه وشقي من استخف بعظه المشفق الناصح وتعالى عن تذكره الامين الصالح وتمادى في غوايته ولج في عمايته جاريًا على عاداته القبيحه وماضيًا في اخلاقه الرذيله ويقظ القلب وافر الفطنه فهم العقل يعي الموعظه وتنفعه الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الاشقال ايها من عظام يذكر المنصوح بدليل من كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن من عظام ان يذكر المنصوح بدليل من الله من الله, الله عليه وسلم فيصر على باطله ويدفع الذليل الصحيح بالمجادلة والمراوغة والتأوين الفاسد قال الشعبي رحمه الله تعالى إنما هلكتم حين تركتم الآثار يعني الأحاديث الصحيحة أخرجه البيهقي والحق أبلج لا لبس فيه ولكن الهوى يعمي ويصم ويردي ويغوي فاتقوا الله أيها المسلمون واخضعوا للحق واقبلوا نصح الأمين ولا تَكُونُوا مِمَّنْ لا يحبون الناصحين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والبينات والعظات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المسلمون الوالدان أعظم النصحة شفقه واشدهم غيره واقربهم رحمه وحبا وودا واكثرهم للنصيحه بذلا ولا اشقى من ولد يصم اذنيه عن نصيحه والديه ويسلم قيادته لاصحاب السوء واهل الفجور والشرور والفحشاء والمنكر يقودونه لكل رذيله ويوقعونه في كل هاويه ولا يفعل ذلك الا عاق مرذول وفاجر مخذول ولا اسعد من ولد اصغى لارشاد والديه وانصت لنصحهما واسرع الى انفاد امرهما واين المهاوي من المراقي واين الظلمه من الاشراق ايها المسلمون ابذلوا النصيحه واقبلوها فلا سعاده الا في بذلها ولا فوز الا في قبولها فعن أبي رقية تميم بن أوسن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم أخرجه مسلم وصلوا وسلموا على خير الوراء فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد رضي الله عن خلفائه الاربعه اصحاب السنه المتبعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين والتابعين لهم وتابعيهم باحسان إلى يوم الدين وعما معهم بمنك وكرمك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق امامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى والبس ثوب الصحه والعافيه يا كريم اللهم احفظ ولي عهده واخوانه وانفع بهم العباده والبلاد يا رب العالمين اللهم وفق جميع اولات امور المسلمين بتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن اللهم ادفع الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم إن لنا اخوانا في العقيده والدين اللهم إن لنا اخوانا في الشام تسلط عليهم اعداء المله والسنه تسلط عليهم اعداء المله والسنه فدمرو بيوتهم وقتلوا رجالهم ونساءهم واطفالهم وانتهكوا اعراضهم اللهم عجل بهلاكهم وهزيمتهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك وسخطك إله الحق يا رب العالمين اللهم أنت, اللهم أنت ملاذنا اللهم انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك أنت ملاذنا انت ملاذنا وانت عياذنا وعليك اتكاننا اللهم انصر اهلنا في الشام عاجلا غير آجل اللهم انصر اهلنا في الشام عاجلا غير آجل اللهم عليك باهل الخرافه اللهم عليك باهل الخرافه الذين تسلطوا على اهلنا يا رب العالمين يا قوي يا عزيز اللهم طهر المسجد الاقصى من اليهود اللهم عليك بليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اسف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وانسرنا على من عادانا يا رب العالمين اللهم وفق أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات في اختباراتهم الدراسية اللهم اكتب لهم التوفيق والنجاح والسعادة والصلاح يا رب العالمين اللهم اكتب لهم التوفيق والنجاح والصلاح والسعادة يا رب العالمين واعصمهم من مظلات الفتن يا كريم. عباد الله إن الله يأمر بالعدن والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله akbaru, wallahu ya'lamu, ma tussna'vun.